ოქთ ორმოცდა ოთხი არბაატუნ არბაუნ საღამოს გასეირნება ალხურუუ მასან ახრუ მასან არის აქ დისკოთკა هل توجد هنا صاله ديسكو؟ هل توجد هنا صاله ديسكو؟ اريس هل يوجد هنا نادي ليلي؟ هل يوجد هنا نادي ليلي؟ اريس هل توجد هنا حانه؟ هل توجد هنا حانه؟ راغاديس ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم راغاديس دغس ماذا يوجد في السينما مساء اليوم ماذا يوجد في السينما مساء اليوم راغاديس دغس ساغاموس ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ أريس كيدو تياتريس هل ما زالت توجد تذاكر للمسرح؟ هل ما توجد تذاكر للمسرح؟ أريس هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ اريس كنده هل ما توجد تذاكر لمباراه كره القدم؟ هل ما توجد تذاكر لمباراه كره القدم؟ سول اوكان أريد أن أجلس تمام في الخلف أريد أن أجلس تمام في الخلف شوش من جدة أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. <تصفيق> أريد أن أجلس في مكان ما في السط سو <تصفيق> من جدمة أريد أن أجلس تماما الأام أريد أن أجلس تمام في الأمام شجد راموت بماذا يمكن أن تنصحني بماذا يمكن أن تصحني روس إقبة أرمد؟ متى بدأ الحرد متى بدأ العرض؟ شيجيزلياد ايرتي بيلتي هل يمكنك تدبير تذكره لي هل يمكنك تدبير تذكره لي اريس اك اخلوس هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا اريس <تصفيق> اك هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ اريس اك اخوس هل يوجد مسقوف قريب من هنا؟ هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟